والآن مع الحصة السادسة والستين بسم الله الرحمن الرحيم قلنا بأن القرآن فيه من الأساليب ما في اللغة العربية بلا فرق وقفنا عند أسلوب سوق المعلوم كالمجهول للكتتين اي تصير المعلوم كأنه مجهول في التعبير وذلك إنما يكون لنكتة والنكتة هو السر في التعبير مخوض من نكت ينكت الأرض بنحو عصا إذا كان يضرب به الأرض من الاستخراج ما كمن فيه هذا النكت وقالوا نكت الرجل بالأرض بي بي بنحو يعصن مثلا بنحو القضيب بنحو القضيبين وبنحو عودين إذا كان يمسح الأرض يمسح التراب على الأرض ويستخرج ما تحته والنكت المقصود هنا وذلك أن العقل إذا تأمل هذا التعبير فإنه إذا بحث فيه يستخرج ما كمن في ذلك اللفظ من معنا، كما يستخرج الشخص كما يستخرج بنحو عودين ما في الأرضين من شيء قد قد اختفى فيه. فيقال فعل هذا للمقتتين أي لسر في التحبير أو لغراضين ليس في ذكر المعلوم على وجهه، لو أنه صرح بالمعلوم على وجهه. لفاتت تلك النكتة فيصير المعلومك المج... المجهول من أجل زيادة هذه الفائدة فهذا موجود في كلام العربي كما أنه أيضا ورد في نص القرآن الكريم. ومثل له بقوله تعالى هل ندلكم على رجل ينبئكم وقولهم على رجل ينبئكم سياروه أي الكفار سياروه مجهولا حيث لم يصرحوا باسمه رجل على صغة النكر الدلة على عدم العلم به وهذا في واقع الأمر المقصود به التحقير النقطة التي هنا التحقير لو أنهم قالوا هل لكم على محمد الذي ينبئكم لما كانت هذه النكته حصلت ولكن لما عبروا بلخذ رسول أفاد ذلك التحقير الذي هو غرضهم فجاء القرآن على نفس أسلوبهم ذاكرا لهذه الصيغة موردا لها لتحصيل تلك النكتة التي قصدوها في كلامه وجعلوا الرسول هنا مجهولا كأنهم لم يعرفوا النبي من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرجولة أي الظكورة ينبئ بكذا وبكذا مع أنهم يعرفونه ويعرفون نسبه لكن تجاهلوا في تجاهلوا فيه شأنه تحقيرا له عذب الله من حالهم وهذا ان تطاروه الآن جارياً في الأساليب في أساليب الناس وتعابيرهم، أنهم إذا أرادوا أن يعبروا عن هذا الشيء الذي أن يعبروا عن الشيء وقصدهم به تحقير فإنهم يجعلونه كانهم جهل لا يعبرون به على حقيقته لأن غرضهم تحقير وهذا جار في كلام العربي وفي أساليب الناس فجاء في القرآن على نفس الطريقة وغرضنا هنا هو هل نأخذ بأساليب الناس في التعابير لنستخرج من القرآن نفس ما يستخرج من كلام الناس نظراً اتحاد الاساليب بين القرآن ولغة العرب ام ان عندنا تحفظ ووقوف عند هذا الامر نظرا لان هذه الاشياء قد لا تقصد في القرآن وانما نتوهمها هذا الكلام او هذا الاصلوء هو الذي يقرر هنا ويتبت بمعنى أنك تستخرج من القرآن العظيم إذا ظهرت القرائن الدلة عليه على استخرج من القرآن ما دلت القرائن على أنه وارد كما هو الشأن في الوقت العرب لأنه لو قلنا مثلا بأنهم عبروا بلحظة رجل وغرضهم به التحقير ثم إن هذا ليس مقصودا من القرآن ولا وارد فيه سنكون قد نسبنا لله سبحانه وتعالى ما لم يخصده في القرآن وبهذا نكون قد نسبنا لله تعالى معنا لا دليل عليه ولكن لما كان هذا الأسلوب الذي عليه القرآن هنا يساوي يوافق الأسلوب الذي عند العربي وجدنا القرائم التي في كلام العربي ينسوا القراء الموجود في القرآن تجرأنا وقلنا بهذا القول لأن الله تعالى قال إنه إنه إن القرآن نزل بلساء عربي والغرض من هذا كله هو معرفة حدود ما أنظر الله على رسوله وليس الغرض من ذلك سوى معرفة أين نقف وأين نتحرك إذن فهذا فهذا الأسلوب ورد في كلام العربي ورد في كلامي ورد في القرآن فحق لنا أن نستخرج هذا المعنى ونحن مطمئنون إلى أننا لن نتجاوز حدود ما أنزل الله على رسوله ولو نتصرف على خلاف ما هو محدود المحدد لنشره إذن النكتة الأولى التحقير النكتة الثانية التي تكون في سوق المعلومة المجهول الاستدراج في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم الآية فإن الله تعالى يعلموا أنهم إذا تولوا امر الناس أفسدوا في الأرض وقطعوا وقطع الأرحم ولكن جاءت صيغة القرآن هنا بلفظة لا تدل على الجزم وانما تدل على ماذا على الامكان وليس على الجزم. لانك تقول عسى زيد يقدم عسى زيد يقدم اليوم وانت لست مطمئنا الى سيقدم ولكن اذا كنت جازما تقول زيد يقدم اليوم فهذا تنطق به جزما والله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء المخاطبين إذا تولوا أمر الناس يفسدوا وعاتوا في الأرض على كل حال فساد، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستدرجهم للتأمون والتفكور ومراجعة الذهن لمعرفة حالهم فأنت تقول هذا الأمر للشخص أيضا وتستعمله في أسلوبك فالقرآن العظيم جاء به أيضا لهذه النكتة الله يعلم أنهم إذا تولوا أمر الناس افسدوا في الأرض وقطعوا الأرحم ولكن عاد للاستخبار للتوبيح استدراجا وكذلك أيضا التعريض هذه كلها نكت سوق المعلوم للمجهول المجهول وكالتعريض في قوله تعالى وإنا أوياكم لعلى هدن في ضلال المبين فإنه معلوم أن المخاطبين هم الذين في ضلال المبين ولكن أبهم مع المتكلمين الذين هم المؤمنون لأجل التعريض والتعريض هو أن تذكر الشيء ولكن لا تصرح به ولكن تستعمل معه كأنك تجهلهم ولا ولكنك في حقيقة الأمر تعلمه ولكن ترموز إليه بشيء يدل عليه من تفطن لكلامك أدرك الغرض إذا فهذا أيضا من أسئلة أساليب العربي وهو وارد في القرآن ومن ما على الأخذ أخذ الأحكام منه فإنه لا يعتبر قد تجاوز الحد الشرعي في هذا بلسان عربي مبين بقي أن هذا, هذا، هل هذا هو أهل هذه النكت فقط هي المقصودة في هذه الأشياء التي ذكرت؟ لا قد يستخرج منها أهل الاختصاص فوائد أخرى باعتبار نوع المعارف والعلوم والقواعد المستعملة فقد يأتي عالم الطربية ويستخرج من هذه الطريقة فوائد أخرى ثم يأتي المتوغر في علم البيان الدقة في اللغة فيستخرج فوائد أخرى غير هذا الذي ذكر خلاصة الكلام أن هذا الأسلوب موجود لكن حصل الفوائد في فائدة أو فائدتين أو ثلاث فوائد هذا غير لازم قد يأتي عالم الطربية مثلا ويقول بأن هذا الأسلوب الذي استعمله القرآن في مخاطبة الكفار فيه فوائد من جهة الطربية والتكوين وإطارة النفس وفيه أيضا الجرس التنبيه وفيه, وفيه وفيه وفيه وفيه هذا أمر منتظر ويأتي آخر قد درس أحوال النفوس فيستخرج من هذا الأسلوب أيضا أمورا أخرى غير هذا الذي ذكر ويأتي آخر لديه طرق أخرى في الاستفادة من علوم المنطق مثلا علوم أخرى فيستخدم فوائد أخرى فنحن لا نتحدث عن حص الفوائد في ذكر ولكن الذي يراد فقط هنا إثباته هذا هو محل النظر والبحث وهذا هو الأهم هو أن هذا الأسلوب موجود بالقرآن ثم بعد ذلك الفوائد التي تستخرج تستخرج بحسب قواعد التي استعملها الناظر والباحث. الأسلوب الآخر الذي ورد في القرآن هو النظر للتأويل استحضار التأويل في الاعتبار اعتبار التأويل أو استحضار التأويل في التعبير وعليه عبر بقوله واللحظ للتهويل اي كملاحظه التويل اي المعنى المرجوح اي حمل اللفظ عليه عند تعدل المعنى الراجح فانه يرد في القران كما يرد في لسان العربي كحمل النجاسه في قوله تعالى انما المشركون نجسون وهذا أصل مهم جدا وهو ان يعبر القران بلفظ ظاهره غير مراد هو ما يسمونه بهجران الظاهر او عدم القصد الى الطاهر وهذا اصل يجب ان يكون مضبوطا لا يمكننا أن نقول نترك الظاهر فقط بالدعاء وجود هذا الأسلوب في القرآن لأن نعم قد يكون القرآن قد جاء بمعنى المرجوح وقصد هجر المعنى الراجح ولا يمكن لك في القرآن إلا أن تأخذ بهذه الطريقة وتستحضرها في الاعتبار إلا أن هذا ليس معناه هو أن تتصرف في هذا الأصل بدون ضوابط لا بد من دليل شرعي يكون حجة لك في الأخذ بهذا الأسلم لأن هذه الأسلم التي نذكرها الآن والتي نرى بأن القرآن جاء بها لا يمكننا أن, أن نتصرف أن ندعي بأنها موجودة في كل آية وموجودة في أحاديث وموجودة في كل نص لا لا بد من دليل شرعي يبين بأن هذا الأسلوب هو المراد في هذا المعنى الإبهام الإيهام سوق المعلوم المجهول كذلك اللحظة للتعويد لأنها أساليب لحن لا يمكن أن نقدم عامة على آيتين وندعي لا الشرع هنا ساق المجهول ثم نتصرف كأن, كأن هذا الأسلوب مستعمل بدون دليل وبدون قرائه لا بد من دليل شرعي يلل على ذلك القواعد عقادية وقواعد في إسرائية وآيات أخرى ونصوص إسرائية هي التي نستعين بها على معرفة نوع الأسلوب الذي ورد في الأخرى مثلا نحن هنا ما أصلم مهم جدا لا يمكن نبتاتا أن نقول بأنه بسيط ونستعماله يمكن لما تبت في القرآن يمكن أن نتصرف فيه كما نريد لا يمكن ضمن أن نضبط بالأدلة الشرعية التي تبصرنا النبي وممنوع أن نأخذ به إلا عند هذه الدليل. إلا عند هذه الدليل. وهو ملاحظة التوين. شنو ملاحظة؟ هو أن الشرع قد يعبر بمعنى وهو يعتبر وفي ذلك الرفض معتبر أنك أيها المخاطب سوف تدرك تأويله أي صرفه عن, عن ظاهره هذا المعنى المرجوح لاحظ القرآن أنه, أنه اعتمد على تفكير المخاطب وعقله من أجل استخراجه من اللفظ الذي ليس مقصودا بظاهره فيكون المعنى الرازح مهزورا والمعنى المرزوح والمقصود قال يارد في القرآن كما يدون وعليه حمل قوله تعالى إنما المشركون نجس. فنجس هنا احتمل أن يكون مقصود به النجاسة الحسية ويمكن أن يكون المقصود به النجاسة المعنوية فهل المشركون نجسون بمعنى المعنى أنهم نجسون معناً ولا نجسون حسا قال من النج من على النجاسة المعنوية التي هي الجنابة دون النجاسة الحسية التي هي المعنى الظاهر. وهو مذهب مالك لقياس العكس. وهو أنه لما كانت لما كان الموت. سبباً لنجاسة الحيوان كان القياس أن تكون الحياة سبباً لطهارته إذن فالنجاسة عند المالكية هنا ومعنوية ولا حسية ذهب المالكية إلى أنها عندهم نجاسة أس معنوية ما معنى أنها معنوية أنها أنه أن الكافر إنما هو نجس. من ناحيه انه شنو انه جنيفون شنو هي تما ها لماذا لان الطهاره عند المالكيه تابعه للحياه وليست تابعه لشيء اخر فالكفر عندهم لا يجعل الجسد نجسا حسا وإنما الذي يجعل الحيوان الكافير والمومين والحيوان بجميع أصنافه نجسا هو الموت ذلك الملكي ما, ما هو النجس عندهم ما هو, هو الطير عندهم الحي الحي والستنية من ذلك ماذا ما الستنية من المحرمات كالخنزير فإن نجاسته هنا نجسة حسيه ما معنويه معنوية قال خليل و... والطاهر الحي آه؟ ثم قال والنجس ميت ما لا ذم له فلو طرات حياته بالجن والمذكي الا محرم الاكل الا محرم الافيه فانه نجس نجاسه حسيه اذا فالملكيه يرون بأن, بأن, بان كل حي ماذا طاهر طهاره حسيه وانما يكون ماذا نجسا بالموت فإذا حلته الموت فهو نجس وإذا خلا من الموت فهو طاهر وهذا ينبني عندهم عليه فقه معروف كما قرر ذلك صاحب مفته الوصول مفته الوصول لمن أراد أن يرجع إليه في هذه المسألة إنهم قد قرروا عليها السائل معروفة إذن فكلمة نجس كلمة نجس هل نحمله على الحسياء أو على المعنوية قال المالكية نجاسة ماذا؟ معنوية كلمة النجس إذا أطلقت بفتح الجيم في أصل اللغة إلا أي معنى تنصرف في أصلها اللغوي إلى الحسي و إلى تنصرف الى المتصف بذلك حسنا وليس المتصف به معنى فانت لا تقول للشخص الجنوب ماذا لا تقول انه نجس ولا نجس ولكن تقول النجس والنجس للشيء الذي لان النجس هو العين عين الشيء الذي هو الذي تؤخذ منه الوصف اما النجس فهو الشيء الذي تعلق به النجس فانت تقول لهذه الاشياء المستقذرات المعروفه تقول لها ماذا؟ نجس وتقول للثوب اذا علق به شيء من ذلك نجس اذا فالتوب نجس والشيء الذي تعلق به نجس فالكافر حينئذ إذا وصفناه بأنه نجس فليس معناه فقط أنه تعلقت به النجسة بل معناه أنه هو نفسه نجس وهذا المعنى سيؤدي إلى أن نجري عليه أحكام هذه المستقدرات التي ترونها في المراحل واضح هذا المعنى ليس, معنى ليس, ليس ليس ليس متفقا عليه هذا المعنى الذي اختاره الملكية خلفهم فيه غير كثم من العلماء، ومقتضاه أن عرق الكافري سينظر فيه باعتبار هذا الأصل فمن ذهب إلى أن عرق الكافري يعتبر نجاسة ذهب فيه مذهب من يرى بأن النجاسة هنا السياق. ومن ذهب إلى أن عرقه ليس نجاسة يذهب فيه مدى من يرى بأن النجاسة معنوية وهنا سيكون البحث المالك يتخالف داء الطاهر وذهبوا إلى خلافه وهو المعنى المرزوح المعنى المرزوح هنا هو أنه نجاسة نجسه معنوية ونوقش في هذه المساله لماذا تركتم الظاهر قالوا باننا راينا الحيوان وليس مؤمنا وما رأينا العراق فيه ولا المخاط ولا شيء من هذا نجاسة فالإيمان لو كان هو الوصف الذي يجلب الطهارة لكان من اللازم أن نحكم على هذه المخلوقات التي ليست مؤمنة بأنها كذلك ماذا؟ بأنها نجاس وذلك لو أنك مثلا مسست عرق الكافر او علق بتوبك او بيدك في حال المصافحه ثم صليت بيدك فاعتقد صليت بيد نجسه ولو علق به شيء من بصاقه او دمعه بك كان قد علق بك ما شيء نجس ثم تفرع على هذا يفرع على هذا السئل التي تدخل في هذا المصر إذن المالكيه تذهب إلى أن العلة في الطهارة الحياة وحكموا على ما خال من الحياة بأنه غير أيش؟ طاهر رو طاهر دخل الشعر والضفر تحله الحياة أم لا؟ تحله الحياة ولا تحله؟ بدليل أنه ينمو إذاً حاصل الكلام هنا وهدميهم أصلاً وإلا في المسألة من أراد أن يدقق فيها في الملكية ومن خلفه في المسألة المسيكون الجن فرزع إليها في كتب الفقه ثم يقرر ماذا قرره الملكية في كتبهم في هذه المسألة إذن من أساليب القرآن أنه قد يأتي بمعنى المرجوحي ويهجر المعنى الرجيح وهذه المسألة على كلها كما ذكرت لك ليست مطلقة لأن لو فتحنا هذا الباب سوف يؤول الأمر إلى أن نأخذ بغير الظاهر ولو أن كل إنسان أراد أن يأخذ بهذا الأصل في أي موضع لا تركنا ظواهر النصوص بدعوى أن المعنى المرجوح قد يقصد بالقرآن وقد يكون هذا المعنى هو المقصود هنا فيفتح باب المجاز في محل الحقائق ويفتح محل التقييد في المطلقات ويفتح باب التخصيص في باب العمومات ونقول القرآن العظيم جاء بأساليب من أساليب التي تريد فيه ملاحظة المعنى المرجوح وترك الراجح وهذا لا يمكن المصير إليه إلا بدليل شرعي أو أصل شرعي يبين ويجل على أن هذا المعنى مقصود وإلا فلا بد من الالتزام بالظاهر ولهذا التزم كثير من الفقهاء بقوله تعالى سيكون الجسل بظاهر المصري ولم يعرجوا على ما سواه والطالب جرعيمي بقواعد الأصول له الحق في أن لا يفتي للناس في آيات القرآن والسنة إلا بما تحقق لديه من الأصول فترى أنتك تقرأ ثم وجدت مثل هذا الذي ذهب إليه المالكية هنا عندك ضعيفا فتقول لما لا نحمل الآن نجس على ظاهره من المعنى؟, المعنى فيقول لك الحياة منعت من ذلك ثم تأملت في هذه العلة فاستبان لك الشك فيها كن حذرا راه استخرجت لفقاء لا تنفعك يوم القيامة خذ بظاهر اللفظ ولا تعرج على ما سوى حتى يتبين لك من الأدلة الشرعية أن هذا الظاهر قد نقلت عنه فعليك حينئذ بالانتقال وإلا فكن حذرا لأن الفقه لن ينفعك استخراجته ولا تعليلته ولا اجتهادته إلا إذا تيقنت على طمأنينة بأن فعلا هذا الذي ذهب إليه هذا العالم عجة في دين الله أنا متى نقرأ من المشرك والنجس والأصل عندي أن أخذ بظواهر الألفاظ لا أتخلص منها نجس لنجس بقراءتين فأردت أنه أن أصرف هذا المفضل معني من المعاني الأصطفين أصرفوا على ظاهرة وأتمسك بظاهرة ولن أنتقل عن ظاهرة حتى أسمع ماذا سيجلب هؤلاء من الأدلة للانتقال فيجلبون الأدلة المستنبطة يعني هذه الساعات قضية قضية استنبطت جيد وأستمر في بقي على الظاهر لأن ما أتي به لحد الآن لا يلزمني في ذلك حتى يذكروا لي ان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح المشركين ولم يتوضا وانه قد قد ثبت عنه كثير من تصرفاته وافعاله انها تدل على ان المشركين ليس ليسوا, ليسوا نجسا لديهم نجاسه حسيه فاذا تقرر لدي, لدي, لدي, لدي ذلك حينئذ فانا ساخذ بهذا الذي هو حقيقة الدليل الشرعي المنسوب للرسول ثم اعضده بصحة تلك القاعدة التي استخرجها الفقهاء فيجتمع عندي ما هو اصل شرعي وما هو مستنبط صحيح فيتقوى الذي يحير أيضاً بحجة على ذلك متكئا على ما عندي من العاية واضح نعم <تصفيق> نعم نعم نعم, نعم. نعم. لا ينجز لأن هذا الصحابي لم يريد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هذا به من قال هذا المشيكون جزء داب الملك يا بتجو غد ما لك صنع حجة لمن يقول بهذا المشيكون جزء المالكيه يقول نعم المؤمن لا ينجز بهذا المعنى الذي قصده من قصده أبو هريرة هو أنه لا يريد لا يريد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتطهر لأنه يرى بأن كلام الرسول في هذه الحالة لا يجوز فقال سبحان الله المؤمنون لا يجوز قالوا بأذا المقصود الحال التي عليها أبو هريرة أجاب عنها وليس المعنى العام الذي الذي الذي قصده. في كل حال في المسألة ظاهرة في أن هذا الحديث أيضاً يؤيد من ذهب إلى أن النجاسة غير نجاسة خلية وليس معنى وأن الإسلام لابد منه ليرفعها ولبقية وهذا الحديث يجسنه واضح نرجع إلى ما كنا فيه غير اللي بغيتنا اللي بغينا نقف عنده هنا بالزلف اللي بنا نستفد منه لأن إحنا دابا كنا نقرأ وش أمور سأمور ربما تعقل الإنسان سوف ياخذها طريقة في النظر والمقصود أنها إذا أخذت لا ينبغي لك أن تتصرف بها في الكتاب والسنة إلا بضوافط علمية لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول ما دام في القرآن هذه الأسرين انا سأتصرف فيها أينما بدأ لي أن أستعملها للأسلوب سأستعمله لها هذا هو الذي نريد هنا أن نقول بأنه لا يحل المرء مثلا نجيس واحد لأي مثلا نقول آه المعنى المرجوح هو المقصود هنا وأستعمئ وأترك الظاهر وإذا قال قال لي, قل لي قل ما هذا الذي تفعل هذا قرار فيه المعنى المرجوح ويترك الراجح هذا أسلوب الموجود فيه أرام ترى أن مالكا قد أول نجس بالنجس, بالنجس بالنجس المعنوية ثم ينصرف بعد ذلك في هذا الباب في آية أخرى ويؤدي ذلك إلى ماذا إلى الخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ويؤدي بالأمر إلى إلى كوارث هذا هو المحرم هذا هو المنع دفن النظر فنظرت الأمور بأدلة حتى نخرج خروج الفوضى الأسلوب الآخر تنقل إليه هو القصد للتخصيص في التعميم. بمعنى أن القرآن قد يأتي باللفظ العام ويقصد المعنى الخاص أن المعنى الخاص قد يقصد باللفظ العام وهذا كما يريد في كلام العرب يريد أيضاً في القرآن, في القرآن العظيم ويسمى عند الأصولين بالعام المخصوص أو العام المورد به الخصوص لكل حال الفرق بينهما أن العام المراد به الخصوص يدل الاستحالة على القصد إليه العام المخصوص قد يكون مرادا ولكن يدل الدليل على على أنه غير مراد العموم غير مراد وسنقف عنده في بيب العموم والخصوص فلا نشتغل بالتفريقة بينهما هنا. إذن ف العام والخاص أو العام المذبّي الخصوص يليته في القرآن، وهو الغالب في عمومات القرآن. الغالب في عمومات القرآن النها وردت عامة وقصد بها الخصوص. هذا هو الغالب في هذا هو الغالب في أساليب الشرع في أسلوب الشرع. والذي ذل على أن هذا هو الغالب هو الاستقراء. فإنهم تتبعوا عمومات القرآن. فوجدوا أن أغلب الكتاب والسنة أن أغلبها إلا نادر جدا أن أغلبها خصص إلا ما ندر قليل جدا من الآيات التي وردت عامة ولم تخصص وبعضهم ينفي أصلا وجود ما ليس, ما ليس مخصوصا في الأحكام خلاصة الكلام أن العام أن أن القرآن العظيم قد ي... أن ال أنه يلجف القرآن اللفظ العام ويقصد به المعنى الخاص جاي ما, ال... ما هو ما الذي يجل فعلا بأن القرآن قد ينطق باللفظ العام ويقصد به الخصوص لا يحق أيضًا في هذا الباب الذهاب إلى الاحتمالات. التي يمكن عقلا أو قد تحسن لغرض نفسي أو ما شبه ذلك إلى التخصيص في القرآن بدون ذلك ولذلك رد العلماء التأويلات التي خصت بها أرفاض في السنة كذلك في القرآن من غير حجة صرعية تدل على ذلك لأن الأسلوب وإن وردان فأنا فقد قررنا في أول الكلام أن المطلوب هو أخذ بظاهر اللفظ ظاهر اللفظ ودعني من الأسل ليس الإبهام ولا القاس ولا, ولا المجهول النكتتين لا أقبل هذا اخذ أخذ بظاهر اللفظ ولن أحيد عن وقيد أول حتى يرد الدليل ولا اقبل من الادله الا ما تقرر عندي في علم الاصول بانه حجه ملي كنقرا الاصول راه كنقرا الحدود وهاذي الحدود تلزموني في شرع الله سبحانه وتعالى الالتزم بها بعدما اعتقد جازما بانها الحق والتصريف في العمومات ليس بالامر البسيط ولا يمكن بتاتا يدخل العقل هنا ولا الاحتمال ضد العلماء تأويلات أبي حنيفة التي أول بها بعض النصوص العامة وأخرجها عن ظاهرها وصار بها إلى التخصيص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيوم امرأة نكحت تزوجت بغير ولي فنكحها باطل هنا المراه ومعلوم أن أنك إذا في الشياق الشرطي تعوم فجعلها هنا فجعلها هنا الصغيرة ثم جعلها الأم بدل لانها المقصود بها صح. قال لأنها لما حق لها تتصرف في البيع والشراء والتصرفات العادية الأخرى والمعاملات فليس النكاح إلا عقد من العقود قد مش عشي. لأن السرعة قد يخصص النكاح من بين العقود ولم يُبِح لمرأة انتصرف فيها بذاتها لأمر أن يعلمه الله هذا كحجة أخرى فلما رفقه بأنه لم يأتي بشيء قالوا بأنه أخضى في دور ثم إن الشريع لا يتبجح بأن يريد الفاظا عامه في محل مخصص ثم إن هذا الشرع مبني على البيان وليس مبني على الإخفاء والإهمال لو أراد امرأة لو أراد الصغيرة لا بها دورات الأعمار نتقى بها فردوا عليه ولم يأتي بشيء يحتاجون وحاول أصحاب الغوص في العمق كل ما جاءوا به هو النساء وشقائقهم خلاصة الكلام جاءوا بقوله النساء وشقائقهم ولمر اصبياء حي له عقل فتتصرف فتصرفتها شيء من الى اخر المطاف لكن الان يوشك لهم انه خاص بالصايره لو ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت صغيره في حياته بدون مد تزوجت امرأة كبيرة في حياته وزوجت نفسها وزع اقرار الرسول لرجع على النص بالتخصيص ولو أذن لها تزوج نفسها رجع على النص بالتخصيص لماذا لأن الذي نتق باللفظ هو الرسول سخاجم من العام والخاص ولكن لما لم ينقل عن ولم يروى عنه بقي اللفظ عاما ولم ياتي ابو حنيفه رحمه الله تعالى بما يصلح الحجه في هذا والقول مثلا بالتقليد أنا ولكنك أيضاً يجب أن تلتزم الحدود في التقليد لا تقول لي أنا مقلد أنت مقلد فعلا. ولكن أمور أخرى تعلامها وهو أنا الذي نتقبل لك دم يخصصه أنت أخذت الحكم من صاحب الشرع وصاحب الشرع لم يصل إليك أنه خصصه أنت هذه ما كتعرفيش يلزمك البقاء على ما وصل إليك من علم ولا يلزم ولا يجوز لك تتبع العلم مع شكك في هذا الذي جاء به من حجة فإذا كنت من أهل النظر والبحث ومن أهل الاجتهاد وقامت لديك الحجة الشرعية على التخصيص بهذا الذي قال أبو حليف وقاله مالك وقاله فلان وفلان فأنت حينئذ لم تتبع مالك ولا أبو حليف اتبعت الحجة المقصود هو التبصر بقيام الحجة أمامك ترشدك إلى ما اخترت وما دمت منفصلا عن العلم في هذا الباب فلتتقي يد بما يسمى عندك علما وما يسمى عندك علما قد وصل إليك أي مام رأت إنك حذب آل وليف وما وراء ذلك لست متبصرا به فخود بهذا الذي تبتع عندك حتى يريده ما هو صحيح واضحون للامر اذا ليس معنى أن حينما نقول ان الشرع قد ورد بالعمومات ويقصد بها وقد ينتقى باللفظ العام ويريد به اللفظ الخاص ليس معناه هو فتح باب الفوضى كل من اراى يخصص يخصيص وكل من تخيل تخصيصا فانه يخصص احتمالات التخصيص إلى ما لا نهايه كذلك لا سيما لما لم يبيت السنه اليه نفس العم، لأنك لا فيس النفل فيه، فأصبح العموم خصصت بالنظر عند بعضهم، خصصت عندهم بعضهم بالنفل، خصصت وخصصت، ولكن مع كل ذلك الذين تقدموا من أهل النظر أخذوا بالنفل. وستنا من ذلك النفل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل فخولات عموه فلم يجد فلم في بيته ما يطعمه، فقيل أن وما الأصل هو هذا لا, لا, لا صيامة ولا حركته نحتية المخصص إذن فإذا كان الشر ينطق باللفظ العام ويقصد به الخاص لا يسمعناه هو أن لديك الحق الآن أن تنفلت من القيود ثم إذا وجدت لفظا خاصا استحسنته بنفسك أن تخصصه يحق لكذا ولم يدخل علماء من المخصصات الزمان والمكان ولم يدخل المصالح والمفاسد لا. لأن المصالح والمفاسد مسألة فرقية والمسألة التي نقر هنا أصولها كيف ذلك؟ أتقول لي متأخذ المرأة سوف يؤدي بها الأمر إلى التهلكة وسوف تقع في كوارث الأمور إذا لم تزوج نفسها هي إذا لم تصل نفسها وقعت في الزنا وقعت في كذا وقعت في كذا وقعت في كذا أنت الآن لا تسألني عن مسألة وصولية أنت تسألني عن مسألة فقهية في هذه الحالة سوف ننظر في المصالح والمفاسد ليس باعتبار أنها خصصة العام بل لأن العام هنا مرفوع للعمل به لوجود ما يلزم برفع الحكم عنه كما نرفع التحريم في مقامات الضرورة ما شكنا نقوله بالتخصيص هنا. هنا هذه أعطالها الحكم لأن حالها يستجزمه أدى مصلحة هذا الدليل العام ليجري عليها، وقد صلح دليل آخر نظرا لحالها. وكما في الجشن يقول مفتو ولو، آه؟ لأن يقول يقولون سنخصص بالمصالح والمفاسين. المصلحة والمصدات والضرورة وما شابه ذلك ليست التخصيصي بمعنى أنها ليست مما نخرج به الأفراد، بل لأن الأفراد لم يدخلوا أصلا في عموم هذا. لوجود الشدة والحرج والمشقة والضرورة وهذا يسري على حكم آخر ودليل آخر والترك هذا هو من المخصصات هناك اختلاف وسيأتي البحث فيه في بحث المستقل هل الترك دليل على على التخصيص ثم الترك على ضربين ترك الصحابة وترك الرسول بالنسبة للظاهرة ما عندهم ما عندهم تعريج على ذلك الشيء نهائي كيف كرس ذلك الشيء ولا يترك ولا ما يترك غيره مطلق هو المطلق شئ تشيء فثم تبين الصحابة لم لي يفعلوا ليهموني ليهم لم يسر إلى النسخ وتكون صحابة الأنبياء هي النسخة السوداء الرسول لم يفعله لكنه قاله ولم يريد, ولم يريد عنه أنه نسخ ولم يريد عنه أنه أمر بتركه فأبقى أخذ بالمطلق والظاهر إلى أن يريد الله الأرض ومن عليها ويقف ولذلك ترى يقول الترك ليس دليل دليل على أن المسألة لن نقول فيها بهذا لما قدم ذكره لأن بعض الطرق بعض الطرق قد يبنى عليها وبعض الطرق لا يبنى عليها وسيأتي الكلام ففسرنا عليها عندنا ما نتحدث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من نتحدث عن الأفعال على نقف على الطرق لهم نشوفها بالتفصيل، شو الفرق بينها؟ لأن إنسان عندما تتحدث عنه اليوم تقول لك لم يفعله السلف، يعني لم يفعله السلف، أنت جاهف تسمدر السلف، جاهف تذكر شريعة السلف، نقلت شريعة السلف، أرفقت السلف، نقلت البتوجيلهم، قت الأقدية ديالهم، قت الأصول ديالهم، أرفقت المذهب ديالهم، الفقه المتعدد، ما نقل عن السلف، لكن نرجع للناس. ما تتقرر في الأصول أن من شرط النص أن يعمل به السلف ويسبق إليه أحد من علماء السلف لا يهموني واشا هذا حديث صحيح أنا ما كيهمنيش، من الذي خطبت به وهذا كلام هذا كلام حجة علي يوم القيام وبمقتضى أن هذا الحديث صحيح حسنات والنسخ لا يمكن أن يقع إلا بنص آخر والتخصيص لا بد فيه من مخصيص واتقيد بالدفهم المقيم لماذا نحن نخصص بأمور لم يخصص بأحد من علماء المسلمين ونقيد يقيد بأحد وننسخ بأمور لم يقل بأحد إنها تنسخ على أن هذا الأمر كما ذكرنا أجهب الدفهم من ضوابط علمية ماشي ما نقوله ما نقيدهش مطلقا ما نخصص مطلقا ما نقفوش للتأمل مطلقا ما نقول بتعارض بتعارض الفعل مع القول هل سيكون لغة سيكون نقص لأنها كيف لكن بضوابط علمية مشي بمشي بمشي بالتغريب والتعريج والتحكيم بغير دليل اذا قلت طارق عليكم حجة ما عرف بشي الدليل إلا مشي حجة مع الدليل لأن على تخصيص آيات من القرآن بالإحتمالات وفقط ب بفعل البشر أو بعدم فعل البشر هذا فيه نظر ها من كذا نقرأ على كلام الرسول نمشي لبيت مقص ولا بيت مقيد ولا بيت بيتن... نخرجوا على أسوأ من أصل العرب رمشين اللي غاد ينخرجوا أنا خسني بحد وش خرج ولا ما خرج وش خرج شرع ولا ما خرج شرع فهم المسائل ليست بهذه البساطة، ليس بيجرة قلم ليس بيش مجال هذي ماذا يلحش في له؟ لم يسبق لأحد من السلف ما قال بأحد، أنا لم يكن ليس بيجرة السلف وليس السلف ليس سينات على الإسان وش سلف؟ قالوا عان صاحب الشرع ما يدل على التعارض، ما تفقه لم ينقلوا ما يدل على التعارض، أنا ملزم هم ملزمون بما عندهم من العلم وأنا ملزمون بما عندهم من العلم وقد يكون عندهم من الأدلة ما منام لم تصل إليه على كما قال ابن حسن رحمه الله قال لا على لا لا قال على لا في الدين, ما في الدين. لهم حجة نقول ليس حجة لا على <تصفيق> ما بأنهم رأوه بأنه كان ضعيفا. لماذا لم أقول لا؟ لا؟ لا؟ لعل لا؟ لعل لا؟ عندك وعندهم لا؟ والعار ليس حجسا في الدين. ما وكيفش لا؟ في الإسلام. مفهومه شو يقولوا لا؟ إذن فلا بد من الضبط للتخصيص. التخصيص, التخصيص عند باب خاص. باب التخصيص. والتخيل عنده باب اسميته. باب التقييد قص العبث إذا لاحق حق لأحد أن يقل بأن الله تعالى قصد هذا المعنى بهذا اللفظ العام إلى أن قصد الله في كل ما يدل عليه اللفظ أنا هذا الحق هذا هو الظاهر نحن متعبدون بالظاهر هذا شيء ظاهر يجيك تعرفون تك الظاهر يجيب الحازم ولا كذا هنا يمكن هذول التي تأجمت عليها الأمة شفعيها وحنفيها وملكيها وحنبليها و... و... و... وجنها وق... احتوي لك شي جنية ما عرفت ظالم لكوشي جن احتوي معهم مسلم تهوي جمع معهم فلك شي ما عرفت ولكن تقول لي مثلها اه هذي ظاهرية جديدة هذي ظاهرية جديدة ليست ظاهرية جديدة ولكنها ايدا ليست منفرطة من الضوابط العلمية التي انظروا تتبطوا الحج شي الفيلات ماشي اشهر اشهر الظاهر كعلن أنا انا انا انا بعدا نرد ان النصوص كلها بالاحتمال كلها بالاحتمال احتمال هذه احتمال هذه لا عله وهذا صافي نقضي على الدين الكلي بلا عله ولا احتمال اذا قال الله تعالى وحل الله البيع ونطق بالبيع البيع هنا لفظة لفظه دخلت عليها ال فدلت على الاستغراق رجع عليها بعضهم من من المجمل لأنه قال بأن هنا الاستغراقية وهي وكثير من البيوع قد منعت ولكنها لم تحدد فسيرها مجملة كل العلماء قال ليس هكذا فضل مجملا لأن البيعات المحرمة كلها قد فسرت وأن أخرج من ذلك قد تبين بأذلة أخرى إذن فهو ليس مجملا إذن فهو عام ولكنه مخصوص وخصة منها البيوع الفاسدة والعام الذي أريد به الخصوص كقوله تعالى أم يحسدون الناس يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص أن العام المراد به الخصوص هو أنه عام ولكن استعماله ليس لشيء معين وإنما هو لطرفين من هذه اللفظ لجزء منه ماشي واحد وانما هو للمعاني هو ما زال ما زال ما زال ما زال عاما اما العام المخصوص فهو اصلا ليس عاما اطلاقا لانه لم يستغرق ما صلح له وانما هو دل على فرد واحد هذا هو الفرق بينهما واضح هذا معنى اذا قلت الناس شحال زيد زي. هذا يسمى مخصوص عمل مخصوص إذا قلت جاء الناس وفيهم مثلث أو الأربعات يسمى العمل مرد به الخصوص لأن ذلك مستعمل في المعنى واحد وهذا مستعمل في ما صرح له لغة في ما وضع له لغة لأن كلمة الناس تطلق على الجماعة وهؤلاء جماعة يسمى العمل مراد به واضح أم يحسدون الناس يعني محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الذين قال لهم الناس يعني نعلم بالمسعود هذه كلها استعملت فيها اللفظ اللفظ المعنى العام المخصوص أو العكس هو قصد المعنى العام باللفظ الخاص فإنه يرد في القرآن كما يرد في كلمه ولو علم المجاز الموسيقى قوله تعالى لئين اشتركت لا يحبطن عملك فإن الخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا والحكم عام لكل أحد من أمته والذي ذهب إليه المحققون في قوله صلى الله عليه وسلم لئن أشتركت ليحبطن عملك أن النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل إطلاقا في هذه الآية ويوجد أيضا نصوص شرعية نصوص شرعية أخرى من هذا القبيل أن الخطابه كان فيها موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير غير داخل هذا هو التحيق غير داخل اذن فهو ليس داخلا في هذه الآية على الإطلاق لأنها زلت آيات كثيرة على أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك فعرف بأنه غير داخل وقرأ القرآن وتأمله فإنك ستجد فيه آية من هذا الصن التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام خوطب بصيغة مخوطبة في القرآن بلفظه بلفظ الخطابي الخاص به ولكنه غير مقصود لان لي سرقت لا يحبطن عملك الأمة هي التي قصدت بهذا واختير النبي صلى الله عليه وسلم لنكات تبينت في موضع في ثم قال وقص على المرسومي أقص أيها على المرسومي لك هنا ما لم يرسم لك من أساليب كلام العرب فإنها توجد كلها في القرآن جل. الآن بعدما عرفنا أن القرآن وردت فيه هذه الأساليب كلها وهذا ذكره أهل السنة وجماعة تبقى قضية الآن النقاش الذي يصارح لهذه الأساليب الذين يناقشون في هذه الأسالب على مذهبين المذهب الأول الذين يقولون بأنها على خلاف الظاهر ويتمسكون بالظاهر ولا يريد أن ينتقلوا عنه ويقولون يمكن أن يكون المعنى الظاهر له وجه فلا نحتاج إلى الانتقال هؤلاء من علماء الأمة ومن علماء المسلمين هؤلاء لهم حظ من النظر اخذوا بالأصل ولم يروا الانتقال عنه لأن الناقل عنه ضعيف طائفه اخرى هم الذين يريدون أن يقولوا بأن تفسير القرآن على وفق اللغة العربية وأساليبها فيها فيها تجميد من وفيه منع للقرآن من الحركة الفكرية والعلمية فيه هؤلاء لا يقبل كلامهم ولا يعرج عليه لماذا؟ لأن بقاءنا على هذا نحن مأمورون به، ولسنا نتصرف في هذا في هذا الدين إلا بمقدار ما سمح لنا الشرع به. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بليسان عربي المبين، وآية أخرى تدل على هذا المعنى وهي كثيرة. والزمناء بعدم تخطي هذا القدر وبوجوب الالتزام به في تفسير القرآن وأخذ معانيه. الآن أنتم تعلمون ماذا يكتب في هذه في هذا الموضوع بالضبط هذا الموضوع جل الأصل القرآن ما الذي يكتب فيه؟ كثير من الدراسات الآن والبحوث اتجهت إلى أن أسلوب القرآن لا يمكن بتاتا أن يكون خاضعا لهذه الأساليب التي في القرآن يطلبون ماذا يطلبون ما يسمى بإذخار المناهج الجديدة في تفسير القرآن واختيار أساليب أخرى من أجل استخراج المعاني التي في الصور على خلاف هذه الأساليب مثلا أن يب أن أن, أن تنظر كم فيه من فعل تخرجون من الآيات كم في كم... كم من كلمتين تكررت في ذلك النص القرآن وغير ذلك من الأساليب مما يسمى الآن بعيمي الألسنة هذه واحدة هذه معروفة الأسلوب الذي استعملونه الآن في, في هذا الباب وقد كتب فيه كثير من ال... بالمعاصرين المعاصرين الداخلين. هذه فيها خروج عن من منهاج المناهج المعروفه في تفسير القرآن وفي في التعامل وفي مع مع ثم ظهر الان ما يسمى بوجوب البحث عن الاشتقاقات القرآنية من أجل خروجي عن الجمود على التفسير عند المتقدمين فذا كتب فيه مجموعة من الكتاب وقالوا مثلا بأن اللفظ القرآني حجر عليه المتقدمون ولم يمكنوا من التصرف فيه من أجل استخراج الأحكام الصحيحة فيه مثاله يجوز وما جوز في كتاب المكنون الأميون قالوا ما هذه غير ألفاظ قيامة مئات من ألفاظ ذكروها. قالوا بأن الذين تقدموا وضعوا له معنا واحدا والناس استمروا على جمود على تلك الألفاظ فأدى ذلك إلى منع الحركة العلمية والفكرة في القرآن قال الأميون ليس المقصود بهم الذين لا يكتبون ولكن الأميون هم الذين ليس لديهم الكتاب وتأمل ما هو المراد بهذا الكلام قال الأمي هم الذين ليس لديهم كتاب إذن اليهود والنصارى ليسوا داخلين في رسالة الإسلام قد اجتهدوا على هذا اللفظ واعتمدوه واستخرجوا من القرآن بعض النصوص التي أيدوا بها هذا الرأي في كتاب المكنون قالوا المكنون هو المصطور وكل ما بناه الفقهاء من عدم مصر المصحفي وأنه لا يحرمهم السهولة لمتوضي ذروا عليه الكرواء قالوا بأن هذا المصحف الآن الذي عندنا ليس مكنونا ليس مسطورا وإنما جمد الفقهاء النظر على المكنون بمعنى أنه مكنون في اللوح المحفوظ وظاهر الان في المصحف منعا للنظر فالزموا الناس بأن لا يمسوا المصحف الآن إلا على طهارة مع أن المكنون الحقيقي هو في اللوح المحفوظ. أما هذا الذي هنا فليس مكنوناً فمسوه مباح يا جوج وما جوج قالوا المأجوج واليأجوج هنا ليس المقصود به بتاتاً نهائياً أسمى درج أسمى درج البشر وإنما المقصود به الماء لان الماء يموج ويأجوج من اجج الاجو له صوت وهذا هو المعنى العلمي التفسير العلمي للنص القراني ومثل هذا كثير في في الدراسات المعاصره اولي عندهم معاني تعدون قراءات وعندوم يعني كأن ولكن عندما ترجع إلى ذلك وتنظر فيه على ما أنت مسموح لك بالتحرك الفكري فيه تجد بأنك لا تستطيع لأنك سوف تقول فيه لله بما لا ذنب عليه وأنت ملزم بأنك سترجع دائما إلى النصوص الشرعية الأخرى من أجل تصحيح هذا المعنى الذي استخرجته هذا ما من اللي يبغى نخصه ويخصنا نقلبه على النصوص الشرعية. الشرعية ما الذي يبغى نقوله مثلا بالتقييد تتخصنا نصو الشرعية ما نقدرش ما نقدرش بالعقول ولا بالاحتمر وإلا فما أسهل المرء أن يتأمل ويستخرج الخواطر ويكتبها ولكن هذه تبقى خواطر. وما يخطر على البال من جهة النفس ومن جهة الشيطان كثير فنملأ الأوراق بما تأتي به النفوس وما تأتي به الشياطين، ونملأ الأوراق بالاحتمالات، ويؤدي ذلك إلى تضيع الأمة في متاهات من الآراء والنظريات، ولذلك ضبطت المسألة هنا ووقفت على صاحب الشرح. ووقفت على صاحب الشرح. هذا المعنى اللي غادي نخرجوه، لا غاديش نخرجوه. احترعوا طلعتنا في إخراجه. هذه الأساليب اللي إحنا اللي خرجناها هنا راح ماشي إحنا اللي خرجناها لحق ومعناش لحقنا وما ومعناش لحقنا نقول في القرآن إمنوا على هذا الأسلوب ولا على هذا الأسلوب حتى جاء القرآن ونص على أنه تكتب الأسلوب العربي وبالأساليب اللغة العربية وقعدت الأمة في أول الأمر أنه كذلك وشفنا العهد إنه هو كتب فيها القران على الأسلوب اللغة العربية ورأينا الصحابة ومن بعدهم مشوا على هذا الأمر فعرفنا بأنه منقول فلذلك اتبع وإلا فإنه لا يمكن بتاتا التصرف في هذا الكلام على وجه الاحتمال والخواب عرفنا هذا الأمر إذن هذه الأسليب الآن التي استخرجت أنا ما نقول لك بأنها أسليب تستخدم بها هكذا كما قال هنا تأخذ بها إذا قام لديك الدليل الشرعي بأنها راكينا ولا يحق لك أن تقول بها في محل الاحتمال لأن الاحتمال لا تقوم الحجج في الدين ماشي محتمل سوف لا يحتمل ونقلب إذا لم أجد دليلاً شرعياً يعين هذا الاحتمال هذا يبقى على الظاهر من قوس لابهام لا ولا إلهام ولا سوق المجلس معلوم ولا حاجة حتى أتأكد فعلا بأن الصلة قد استعمل هذه الأسلوب لأننا كفّي ترك الأصل وترك الأصل لا يصروا إليه إلا بالنقل واضح هنا هذا الكلام وبش من كورش من كورش نلعبه في الدين ونبقى نلعبه والحجة اللي مفهم منها شيء الله سبحانه وتعالى قد قد قد من عالميا يفهمها فقط وليس أنها ليس لها معنى بل لها معنى حقيقي تابت في الوجود والنفوس الدين رأى معروفة معروفة كيف تعمل، معروفة من الذي تتعمل معه معروفة إنه يدخلها في الدين ماذا سيقول إليه الله؟ هذا هذا المعنى؟ يعني ضوابط علمية نحن مشكلة قرب أسنا نحن نقول لهم طلب أسنا اي, أي مذهب اي مذهب أسنا كان على هالمذهب مثلا السلف ولا على مذهب الخلاف ولا على مذهب الظاهرية ولا على مذهب وهم واحد قاعدت بطبيعة الأمور دائمية القواعد العلمية لو جيت وكنت ظاهريا وأعرف مذهبك أنا قدر أن أحترمك لأنك لم تتجاوز حدود ما ألزمت به شراح واضح ولكن إذا دعيت مذهب الظاهرية مثلا ثم رأيتك تتصرف خارج هذا المذهب يعني بالضوابط للأقوائي العلمي وكتصرف بالهوى هذا أعطرتك، أقول لك أنت عاكد لعبي على هذه الضوابط العلمي التي أسس على هذا المذهب تقبل مدهب المذهب المسلمين خرجت عنه يقول لك أنا أنا مدهب السلف كلنا كل وكلنا كلنا كلنا ندعي أننا نعلم مدهب السلف هل أننا نقلب الآن؟ لأننا نقلب لكي نعب نتبعوا إحنا غير غير غير غير غير سبي حسب المسلمين هو المطلوب، ولكن إذا بخلق هذه الدوام بتلعبينه، رحميكم كشديا تصرفنا حمل حمل سيف ماذا ما لا ما ما ما, ما, ما ليش فيه حجة في الدين؟ منمشي سنة أبو بكر مثلًا والعمار ونمشي نحملوا رسالة الإسلام ما عندوش؟ لا يملكه، ما عندوش لاعب. ويجتمع العشر المقصرين على الرأي في الدين واتفقوا عليه لا يسا حجة في الدين إطلاقا لا يلزم نظر بشري في ضوابط علمية لا بد من حجة استند إليها في هذا هذا ما في نقاش نقلل أنا أؤمن بأنهم ليسوا مخطئين في نظرهم وعلموا جيدا أنهم لا يمكن أن يتيوا الباطل هذا ما في نقاش ولا يمكن أن ننسبهم إلى الضلال ولا الجاهل ولكن هذه ما كنش لهم علمهم ولهم فقه ولكن متى ألزم أنا بهذا الذي قاله إذا ما ماذا غير مسند يبقى فقه ولا بد أن أبحث لي عن طريقة نعرف بها لماذا قالوا هذا القول وهذا القول الذي قالوه حينئذ إن كان قام عليه الدليل ورأيت انه حجه في الدين بس ما بعض. وجدت فعلا بان هذا ليس حجه في الدين اشك في انه دين الله سابقى على الظهر ابقى على الظهر على ظاهر. اتاكل اطلاق خذ اطلاق اتاكل تخصيص خذ التخصيص اتاكل امر خذ الأمر اتاكل نايع خذ نايي الى لك ما يخرجك عن هذا الطائر مفهوم ماشي اساليب القران متاع أنا انا اعبث كلما خطر ببال احتمال اقول هذا هو المناسب ممكن ممكن شد ها كنت مجددا في ظاهره وأتعبد الله سبحانه وتعالى به وأنا على ثقة فيه بأنني كل ما أريده هو أن أعمل إلا بما لا عليه وإي عيب في الظاهرية بيش عيب في الظاهرية بيش منا عيب عنده لا يريدون أن يعملوا في دين الله إلا بما له آله دليل وإيش الإنسان قال أنا لا أعمل إلا بما لا دليل عليه هذا رسول معيب. أنا اخالفه في أمور كثيرة وأقول في النبي أن الرجل لا يريد أن يأخذ بما قمت لديه به. بالنسبة لنظري ولكنني بالنسبة احترمه أنه لما لم يسع اليه الخبر بقي على, على, دين على ما وصل إليه تازل بني خذب بالعموم لا يريد أن يفارقه خذ بالمطلق من وصف الفرقه لأن هذا الذي وصل من النبي الرحمن ويعيب في هذا هذا في شيء، آه أي فيه ما شيء، إلا أن الجمود في مقام, في مقام في المقام, في المقام الذي ظهر فيه الدليل والتشجد أحياناً يكون الخلاف، يكون خلاف. هادين هادين قبل منه ولا قبل مني ولا يعني. إلا أنه كما كنقولوا ماشي في ماشي فوضى ماشي المجاز في أي محل. مش نبقى نلعب وقول إيه هنا مش مشي هن نقول سقط مع الوسم موجود هذا الشيء اللي يت... هي ي يت... ي يت... ي يت... ي يت... ي يت... يروح يت... هذا الشيء يت... رمشي سهل رات قاعدة خر ديكال القواعد إلى استخراج أمور في دين الله تعالى خاطرة جدا زي بالضبط الشريعة كتير وسم ها نأخذ القرآن والسنة جملة واحدة أول قل اللي, اللي عرفنا منها واللي ما عرفناش منها الله تعالى ما شسون عليه واضح لي الأمر هنا خلاف ذا ما بين اليوم وشن هو أهل العلم بالقواعد وشن هو هو هنا هو هنا بالضبط سيقول لك أنتم تفسرنا القرآن مجمد ونحن ماشي جامدين نحن ماشي جامدين نحن نرى ماشي نشجامدين أنا، ما لا يمكن ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون اللي من هو هناك من اللي هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من لك قولك قطعت لسان الشعري ذاك ربته تلين تقف فيك بالشعر القطع هنا مشهز قالك مش قطعتك عليه الدول لا أعطيه أعطيه تحته شباب مش ميسر قالك هو هذا هو اللائق بالحاضر الإنساني ما إيش تحبك تغيير جلده الوطيه في صغير بحال هذا الشيء ما هو تقف فيه الخير فجلدوهم قالك مشي جلدوهم لا يا فلمسهم مشي درب مشي قلت لك درب ها؟ فذلك فعلوا فيه في سميته في في في في الدرهم الدرهمين في الدرهمين خصصوه أو دلائكم راح نرى ماشي هنا كنجمدو جمدوا رانم اللي يبغى نخصصه كان قلبه خصصوه بمادة بال ب الغني من الفقير الدرهم وبيدرهمين قال لك إذا كان هذا كي يأخذ الغ الفقير من الغني اما اذا خذوا الغني من الفقير فلا بس صبر غنية كثير تعطيك شو تدري ماذا تأتي؟ أحطيتي واحد عشان في واحد فرق في العام كتعطي؟ الحكم مخصصون باخذ الحديم شوف تخصيش هذه هذه القرن 21؟ بحلوا عدت السؤول وقال لي هل القصر وقال القصر وقال لي نسخوا الكهر وبحل هالجا دبالي كان باش تعطيه؟ في رأي له جديد سونس يقولك المجلس موجود في القرآن هي يا را قلت لك موجود في القرآن وأنا قلت لك ما موجود في القرآن كأن تخصص في القرآن هي كاين! enzyme مخصوط في القرآن هي كاين! كاين نسخ في القرآن كاين النسخ في القرآن والمسوخ كاين نسخ والمسوخ للقرآن لكن متى؟ نساء قلبي يتوصني النسية عند ذلك يتوصني النسخ حتى يوصل للمخصص مع ذلك يوصل للمعام حتى يوصل لجبريا المطلق وجبريا المقيد لم يجلبوا ليه رمان تحرير خادش يبقى مئة ألف, مئة مئة الف احتمال ماذا؟ احتمال؟ او كبار؟ احتمال؟ احتمال؟ صفي قال واحد واحدا هذه المرة قادر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قالفه ولا قالك حد يسقى عن الرسول لا وحد عن فلان ومفلا كان قلت لك قال الرسول أنت كتقول لي يا هي ابن بنبيه شنو ده بال السيرة أراه منقول السيرة مشي مشي أنا نغدين دي رأي هو إني فتحنا ببدأ لببر ما جت لا لا يمكن لا يمكن وحيد عليك ذاك أعرف اللي تقول كتخصص جر به الأمال في البلدان، وليختص بالقرآن السنة. أجمع ماذا أكش ذلك؟ لا يخصص إلا من أنزل الكتاب أو من أن بع له كتاب والرسول صلى الله عليه وسلم. بيتنا عرف هادو ذا باء، اللي بلا دليل بلا دليل بلا دليل. با اللي بلا ذليل، وكيف بلا ذليل، وكيف بلا ذليل. هذا كيسخو الكار، هذا كيسخو التراكتور المطحنة. خيس مزود. خيس ذا باء لبرين كونوا كونو حديالي من هذا حد الباب مابقاش يلعب سميتو ماشي ان جات التخصيص جا جا راه راه رح تصاحب التخصيص راه يلعب ولا راه الشرح مضبوط علمياني وعندو هذي دي اللي ديالو عندو حجج ديالو راه ملي كلقاو شي باب راه ما كنتخلوش ليه باش ندخلو نقراو المعلومات راه كندخلو باش نضبطو به الشنون ونضبطوا به العقول ونعرفوا به شكون اللي مخطئ وشكون اللي مصيب وشكون اللي داخل في الدين ديال الله تعالى اللي ما فيهش شكون هذا اللي كيعلبت بهذه بهذه الشريعه مشي مشي الن مشي أشترى مشي لعب فهم هاد شئ ذكي إذا نوضح الخديا ووضح الأمر هاكا كل من قالك في جن شاف كل قال الله تعالى كذا أعطيني دليل الحمد لله رب لو أخذت بالمطلق وأخذت بالتخصيص بتخصس وأخذت بتقيس غادي نتناقشوا غادي نتكلم ببتقيس وأنا غادي نأخذ بالمطلق ما المطلق تارك كذا عمل كذا كذا من أصولي. لا تلزموني في شرع الله نهائيا لا اخذ ليست من أصولي. لن ألتزم بها لن ينفعني لا فلان ولا فلان حتى واحد ما يقول لي يوم القيامه اجى فلان راتني غادي حتى واحد ها ينفعك شي واحد الذين الذين وتقطعت بهم ها قال الذين اتبعوا لون لنا كرسا فنا منهم كما تبرأوا منا لا لا شيء شي ما كان شي اتبعوا, أتبعوا الصحافة ما عشت بالروماني يوم القيامه في ما أسأل هذا ما أحسن هذا ولكن كيف تتبعهم وأنت تخالف أصولهم تبعهم أنت تخالف من اصولهم انهم لا يخذون الا بما ثبت عن صاحب الشرع أليس كذلك تبعهم. لا نتبعهم اعطيني منهج ديال السلف كما هي مضبوطه علميا في مذهب المسعود في مذهب عمر حفظهم بسبب البساط يختلفوا هذاك الدليل هو سبب الاختلاف ديك الحجه اللي ما كايناش عند هذا كاين عند هذو ما كاينه كيختلفوا كل واحد كيوجد الطريق ها بدك الدليل السبب هو الخلاف هذاك الدليل هذاك الحجة لكن هو السبب إذا قام عليهم الحجة ما خلق فاختلفوا أبدا لكن هنا يكمون الخلافة لتكون المشكال ولماذا لا أخذونا بهذا القول بهذا المنهج الذي أعمو عليه بكل شيء الفقهي يتفق مع الفقيه في كل شيء بكل شيء يتفقون هاي كل واحد منهم ولزب بما ظهر له أنه الحق. نواقف على هذا الشيء المسائل هذه باش ما تكونش ما يكونش بان كل لفظ جاء في القران راه غيتصرف فيه كيف بغى سليم القرآن سليم العربيه سيدي تقدر المجاز هذاك تصرف فيه كيف المجاز نخرجوا نخرجوا صاحب ولا مختلفين صلى الله وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية وإلى اصدار آخر ان شاء الله تعالى نتمنى لكم اوقاتا طيبة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته